وكل بجعة ضلاله وكل ضلاله في النار مريزان خوشيستان جيشنا درسي ششم لشرح كتابي الواجبات المتحتمات الواجبات المتحتمات واتا او واجبانة كحتمين بزانريت واجب لسر همو بياوكي مسلمان لسر همو مسلمان ام واجبانا ام اركانا بزاني وشارة زائبية واجب جيش بك بكردوكاني ببيرو باوري بوئي ومسلماني تواو حساب بكرياد غيشتنا درس كتازا لو بارتوكا بلانشاني نواقض الاسلام واتا هل وشين وكاني اسلامتي او كردوانا او بيرو باورانا او قسانا كدبنا مايي بطالبون اسلامكت ولكن ما الامر يجب نواقض جمع نقضه نواقض الإسلام يكون الامر يجب ان يكون الامر يجب ما يكون علم أن ان الإسلام عشرة يجب أي يكون علم أي ان يكون بسر يجب ان يكون الامر يجب ان يكون الامر ندذكر دو وندخلن، وتما النواقض جمعنا قضا، ولا ما دفر من هل وشان نويشتي محكمه تند، شتيك بتندق ربة ديت، فابتيبك أي هرب وشين دولا النقض كهالو وشان دوا، كسيك بتيك جريسيك تند أكاد دواي شيء طاري أكاد توا، وشان دوا.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 خوانندگی دبی به جهان می‌بهد تا هدایی. باید زنان دفنون همو عبادتیک کمرجی خویه‌یا نواقضو مباطیلاتی خویه‌یا دزنیش مباطیلاتی هیا. اویک راه و شین تو بطاله کتوا. نوشکردن هندی کرده ویه بطاله کتوا. رجود کردن هندی کرده ویه هر و شین تو. فسادی دکارت حج احرام به همان شوال ایمان نتيجة <تصفيق> إيمان ذلك هندي الكردو وعقيده بطاري كارو وشينتوا أوى علماء لكتاب فقه لباب حكم مرتد بجواني باسان كردو رحمة إخوة الله هذا فرمان ما مصطح اعلم اعلم واتا أي قتاب علم فرمان الفئة كم جوب قرب زانا علماء فرمون بكاردي أو شياء بو كاريك زوج غرينبيت مع مصاف سرندرا أجهشيت وريات أكاثوا الرد زمان بي, بي من زمان بضل زمان أم هالو وشيء دنا ونا جي الإسلام الحقيقة دي خويتك كمسلم جيبه بجريه براستي بو وإيمانك إيه سلامت فيها عقيدة وتوحيدك إيه بفاريزيت زوجار توش آقای خوینی. نجوم مسافر می‌آیه علام و تأیق تابیج جوان جو بگر آگه داره کتیبه با سکم. لذوبید کتیبه کلیم مسافر بتهایبتی مختصر کن، آو کلیمی بکار هردو رحمتی واجبه لسرهمو مسلمانی که اهل تکلیفه وریای خویبی آگه داره، ایمانکی سلامت بیه نیله ایمانکی لکه داره، ایمانکی البوشیت واه به ان زم دفرم اعلم أن نواقض الإسلام عشرة ددانية. لراكاك دفرم ددانية حصر أكل الددانة هندي علماء لا إشكال درسبوه. نواقضه ددانية ما بس ما مصبي إذا شرح عنكروا كمال يقصان هي ما هندي العلماء فرمون كما مصافر من نواقض الإسلام دخله ما بست أوي أو نواقضاني كعلماء يقدن مجمع لسري ددانية هندي كان بتشون الوaya هندي كلا زاني هذا فرمن الأخير كعلماء علماء لسري مجمع لسري متفق نسي كددانية ددانيز يا ترى تفرمون لبروتشان نواقض هي علماء لسري مجمع ما مصنه yek lawana har kas yek shit yek khaliq kardawig le islam inkari be kat ke le islam da malum be zandret shit le islam malum be bizand leozandraw be aqida biro bar be agar tu inkari be ke amali islam da pidera chi kafir be bi ma masadir ne hinawa ya khud kas yek halal yek haram be kat yan haram halal yek باعتقادو برباور أوش كافر دب يلدي درجات مو هنا هناها دفرمنو باتقص فيه مماثل كافر من نواقض الإسلام ديا ما بس حصر مياه أوالك بو بحصره يعني علماء كواب مجمع لسلي دخله على نخير أم دواعنش كان علماء لسلي مجمعا كسيشتيكي أشكرا الاسلام إنكاريب قات كمعلوم أشكرايا إنكارك لنيا يعني حلال بك حرام بك حرامي حلال او أوش هذا كان كفرن إيمان تلوه ماماستانی هنوا و تجارمبو آنیکواع علماء سری مجمعن. و فرمیم یا ما ماستانم عالمم. به ماشیو ماماستا لیراکار دفرمیدی که لخالکانی با طلبنو ایمانکت سیحر کردن. دفرمود سیحر کردنش به ماشیو از کی ایمان جنّا و شیتوها. علماء مجمعنی لسرایی که با سیحر و جادو کردن کافر بهمویی. چون که سیحر نوع كمبي كافر براست أو كواب اتصال وبيوينديا بشيطان كان. بلام أوجور السحري. كبهوي دواء فروفلو فروفيلو أو إيش كفر أصغر كفر نية. مع مصاري هنا وتي. خو هم علماء كفر جنية كفر أكبر هم جور كان السحر. جور كم كفره واتجاه لبرونية كوابه مجمع بيت. دفعمون أمزاننا ظاهر قصة مع مص أو دجينت واتأيقطها بعلم. او نواقضانی که زور بی خرچیت اکیت دادن، واجب وریابی خود نیز گناه دلی. اما امد کنم. هندک این فرمان و تأیق تابع لب زانه، جورترین و گرنترین و مهمترین نواقض اسلام ک ایمانی بیا لواشیت و بی زانید ام داین. هندک اصول و بنمکانی لواشیت آن لکان اسلام ام ددانیل. و تبومان در کود. قصة ما مسافر من نواقض الإسلام ديا بو حصرنيا وبو وجهني فعلماء مجمع للسرية أم ديا نخير ترين تري نواقض الإسلام أم ديا أولك خلق زورتوشيا بأميا بينما كان نواقض الإسلام أماناً أو شرحي أو عبارة ما مسيكروا كاببرن بو مارون نواقض الإسلام هل وشين ولكن أعينك دو إيمانكت كمر عقيدة برباعوري الكفرية ين كمر عقيدة شركية يعني كومارك كردو ألفاظي شركة كفرية كإنسان بدأم ياديان بأقيديه ديان بكردو أنجمدات للإسلام درشة درو في بباعورد بيه. أجر زاني بتي أو كفرو شركو للإسلام أما كسر جاهل بيت أبي نصيحة بكريو أم الجريب بكريت. ده ما موسى الأول هي كم ناقضي إسلام يكم كم هل وشينلوئي إسلام تيكادو إيمانكاد. الشرك في عبادة الله شريك بوخوا بريار بدي لعبادة كردمت بوخوا هاوبش هاول بوخوا قرار بدي لعبادة كردمت قال تعالى إخوة تعالى فرمودي إن الله لا يغفر ان يشرك به خوايفر وردقار نابوريت أقل شريك بو بريار بدريت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لغير الشرك لهموتى ونجدر. لأجل ماشي أدي خوايا دبوريد بوكاسكه خوي بيجيت أما في سورة النساء آية تسليوهاج وآية سبعة وخمسة وعشرين بس هو ما موسى وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. بدل نيائية و هرك سك هاول بخوا برجال بداد شريك بخوا قرار بدأ خوي عز وجل بهشت لس الحرام كردوها حرام, حرام برو تبهشتوا ومأواه النار بهمشيج يقعد جهنم وما للظالمين من انصار او استمتعنا يارمتي دارو سرخروا دفعك لن يلقيامك اما الشورتي ما اداءاتي حفادو فاشل ما ومنه الذبح لغير الله يكي تلج ولكان الشرك حيوان سبريب وغير اخوى كمن يذبح للجن او للقبر وككسك حيوان سبريب جنوكا حيوان سبريب غوريه ام ناقضي ما مصابها سكر رحمتك ولبي إن شاء الله باورده ورده شرحي دكاين تابزن شرک چه؟ با چه؟ شرک سربرين حيوان بو جنوكا چون چونه؟ لسرطه داماموستاه يكم ناقوب اسلام و باسكر اسلامي باس کرد عزوجل. قراردان بخواه عز و تاوانا كأنجام داريت؟ جورترين تعدايا لما فقواه جورترين تاوان اشكوا لخواه خلق عاصيبوه شرکا خواه بمپارزين ما بس داماموستاه شرک که وقت به دو جوری است و جوریه، و ات شرکی جوری است و شرکی بچو، اما باستی شرکی جوریه. لبرو اسلام می تید تلاشیت او کافر دوبید. شرک یعنی چی؟ باآوت عرف کن. شرک علما فرمون آواه کس مخلوقه بکیت مساواتی خوا. لخصائصك لخصایسک یعنی خوا. صفاتی خاصین تو غیری خوایت به جا کیت. این مالی خاص علمی غیب تایبته بو. صفاتی خوایتی. تو بندیل بندکانی خوای بچدار کیله و صفتا شریک بخوای قردار. تصویر کیله لو خوایت علاه. یعنی مقرن عدمن واه شافی در مس خوای فقط. تو برای قناعت مواجه قبر فلا مرقد فلا شخص فلا ن سید فلا ن ایمام شفاين خوشه ادات. آویشکرد و تا امروز تلفنیم بکردم و در نام استا نخواشک بانتوشی نخواشین نفسی بوده بردم نبلاک کسی پی آرین سعیده الله املا اصلا سعیدی نیه اما پیش اومید چاره سری بکنم بران امام هوا نه امام هوا لکه یا چیه بران لایت چاره روش بی بنرخیرن من شکبته و قناعتی وای کال سعید خواه از زوجال کسی تیرش هر شریک بیه اول شي قرادنا باخوان هل ببير باوارهه مشرك بيت اگر بير بي بولاي قنعجيه هل مشرك بيت شاف في بس خويه تعالىه ابراهيم كيده فرموه دا يفرموه كاتن خش اكوم فهو يشفين بس اوشي فهم دادات بينه او عقده بينه واتا خصفتك خصائصك تايبه اخوابيه غيري خوای که با شرکی شریک دو خوا قرار ده و خوای تعالی معامله کرد و خوای تعالی حساب اعتقاد به وارد یبو خو شرکی خو من فرزی اما یک یاخد ان جامدانی پرستنی لپرستگان بو غیر خو ای مقنعت بنوایا پرستن شایسی خوایا نه سجود حیوان سربرین هاوار کردن بارا نوا استعانه استعابه ذبح نه دغشي قابل بو خوای ولاق بو خوایا تو یی کلم عبادتانه بو کس بو مخلوقه صرف کی ديسان ما في خوات دا بعي حق إلى حقاني خواك عبادته صافز قلبي بي بشريق بويد خوات على بسي كفر كان دكات دفرمية للصورة أنعام كم آيات أعتقد ليش لقول دكت ثم الذين كفروا بربهم يعدلون باشان أوانك بباورن كسان تلمخلوقات تل كان أكنم السهوات خوا دفرمن علماء فإن الكافرين يسوون بالله غيره ويشركون به كافر كانوا بباورا كان بون غير خواهي تعالى أكان مساواتي خواهي ابن الرزي خواهي والعياذ بالله بيروا باوروا عقيدين شريكي بوقرار جدا أول جواني كالشرك كان خواهي فرزقار باس أهل جهنم مبودكات لفرميت جهنمي كان كالآقرة السوتين رؤكنا معبود باطل كان تايا برزدينيا قبر بو دار بوه شخص، الشخص بو جنوكبو تشبو او اي جهنم غريا رؤيتكن درين الله إن كنا لفي ضلال مبين والله شين باخوابه تالله تا تاي قسمه تالله شين بخداي تعالى بي ملقم الزول اشكرا بوين نسويكم برب العالمين كات إما إما بدرزيخواه اخواوا اخوي جهنم لگو مرایی کی آشتراپ وین؟ چون کی ایم ایو ما کدوم استواتی خوا؟ و خواهی تعلق حساب میتان کرد اعتقادو من بیتان بکو خواه عزوجل بی واقو مرابوین لجهن مأسو تین. امام ابن تیمیه رحمتی خواه لب دار فرمید آصلی شیر کتایه تو کسیک مخلوقیک بردیک داریک ملاکیک پیغمبر جنگیک هر چی بونواریک یک مخلوق بيت بی بی تریزی خوا و بیرباوارد خواه بی وکو بوه شبه کو او بهم مخلوق هایی هم بیروان بخواهیم مسوالی خواهی بکی عبادتی بکی رز لی بگیو کو خواه آو شریکی بخواه تعلق قرارد بدمش نه ری آو شریکی خواه کرد وقت آو اصل میاد و بیروان وقت آو اصل میاد واتر شریق قرارد ما فجی خواه مخلوقیک درس کرایک برجارکی لی ما فجی خواه شریکی فلان كره هب... كره ابو الشيخ اخواتي يا للعبادات يا للخصائص اخوه يا لو شانه توكلوا شيكي عز وجل امام ابن القيم لبيه. شرك اكبر كان جورا لدي في الدرجه او لا يغفر الله إلا بالتوبة منه شيكي عز وجل قلخ إلا مجر التوبة راسقين لبكاء بموحدي مريت وهو أي اتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله كما يحب الله سبحانه وتعالى هيك لا زورك عن عبادة بس بغيري خادف أياك تغيري خوا بك تشاركي خوا لا خوش يوسي بنديك مخلوق يدخل خوش بيوخو خوش بخوا أو مشي هيد أبي خوات على تاكو تنهاية لا معبادة كان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 درازي خارترا بو يبلش كي بوتوك بلگش بانكوت مانشريك نواقبه ناخو اسلام او ادواته ولا خذاته على خينما على باسيكر ما مسفر موي ومنه الذبح لغير الله يجي لجوركان مشريك سربري حيوان ابو خوا حيوان سربري بو جنوكا وتا كس حيوان سربري بو جنوكا جنوكا له تانا کوردار ایمه بینی ما نه خرج خانوی کی تازاب کات خانوی تازاب کریت بیستو نه له قدیم د ری حیوان سره برا خو نه گیبد له بو اریبا جنوکله سلی نو شینیت ایوه جنوکله خو راضیم کات خو نه رشتن قابل به خوایا او اجل او جان له رخفابه تو بخشیوا ته بجی قربانی بخوی ازوجل دیګه صدقه نقص ربي رجلك لخاد رازك أي يعني اليوم بترسب بعد سليلنا وشينن أول شريخ خلادن بخوته يترسأيليان بأن دازترس الله خوي عزوجل يعني بيت بدي ولاد جنوك لملكهم أن هي شاودري ملكهم بكن أهم الشريخ خلادن بخوته في وسط بغيري خوي فروضكار كسيك حيوان بقبل سلبر أوه شن جونية أوه كسيك ديو عبادي بقبل بيت شخصا بو عمر بو اماما جايتبر من من او في بخشي ومرز حاصل كرمه زور ما من كردواري ولا ايوار مال باكم چولوي جسي كان بر بو فلان قبسره امرليوي كرن قرباني قبركا خنيگه هندا له چيلي رزقي خوای اخوان شريكي لم دي زالن دفرمون سربرين لناحية حكم شرعية والسيجولة. جوركم في أذبح التعبدي سربرين حيوان كعبادته وجور التعبدي أمشي وياه. رجندني خن سربرين حيوان يكبر خواه عزوجل بشهواز جتايبد. وقبل قرباني كردن كه موص على قربان حيوان سربرين أم خن رشنا بخواه عزوجل. خوات على محتاجينية خن نقول شبه خوا ناقاد. بلاام إما تعظيمًا بوتو كفيد بخشين أم وكو حيوان صلبين بوتو، وكم أعقاق جوا زبانه من ذلك ذاتية، أجر كرة بوخاء عزوجدو حيوان صلب ريد، أجر حيوان صلب ريد، هدي كادي ويا كي أبو حيوان بوخاء صلب ريد، نظر كذولة صرقوت بوتو حيوان صلب رم، أمش نذره وفاي في ذكي أمش عبادة، أم جورا بيودلة ذبح تعبدي تنها لا يقب خباخوا، جور دوم بيودلة الذبح البيديع المحرم. سربرين حيوان ام جوريان كوام محرم وبدعيه كسبري والله من اضحياكم بكلا شريك قربانكم قربانكم بكلا شريك ان الاسلام نهى عن بدعيه لا باد القرباني بشي كلا شريك شلقنيه طال بدعيته اللي حيتلاقي في غمرات ولا قربانيه ذاته كلا شريك من جسر بري يعني عقيقاتكم بك شريك اما أنا نهاه لوجيكي اطوان سلبري وتصدق جيد بس والله قرباني يهديو او جورجانا نهاه لو سلبري بخوي تعالى يا من حيوان بخاسل البرم لا لي قبري فلانك يا وشاك نيتي بخواس بيت بس ما دم لو شنو سلبري حيوان سلبري جيب دعيه محرمه مو محرمه عشان اصحاب بيغامر صلى الله عليه وسلم من حيوان نبوه دوهم رجای که با شریک خالدا میخواید تعلق دیالب باور او شنیدم شنید که مبارک و پیروزه لی اسلام داشتی واشن نبو نیه جوری است پیوته ذبح شرکی اما از زور تصنیک حیوان صربی بو غیریخوا یان بناؤ غیریخوا خواب من پر زیر برای فلان شخص فلان قبر حیوان بو صربم خون زیگ همولی یان پادشاه ک فلان صرکرد هاد ولاده کمان فرنسا كده هاد والله كمان بو يسربرن يعني مبو الجنيه امبو قبر او معلومه حتى علماء فرمون سربرين حيوان لا بردن بيا وفيها وشافجي لبردن بيا يعني كبروا ريب اجل حيوانه هندي علماء فرمون او شركه تفاصيل دواء تفرمون سربرين حيوان اقر بوخوات بيت بريديت مخويه لا نیزیگونم یا خود لخوشه فلان پیاو فلان پاشه سلبرم، امر شرک حکمیه. حکمیه کم شرکی اگر بری ولاد او حیوان سلبرم خون نیزیگم ول پاشه، ل سرکرد خون نیزیگم ولی تقریباً بو او تعظیم او شرکی جوریه. جور دوم بدعیه. بری ولاد آم حیوان اگر پاشه تی پربولاد کمان هلا خوشه او سلبرم. تی پربولی پاشه و سرکرد ل بردرگمان یا ل درگمان سلبرم آوش بدعیه. نبوه. سرى في صالح من بياج شاكان بعدي بعدني بعد شايكو رئيسو بياج جوريك حيوان او بمروري أو جوري سيم محرمة أجر بري سربرم بوخدمته ميانداري بس إسراف تجيب كيي حرام إسراف كذن جوري شو أنا مستحبة ميانك الدية بتابع لك المنطقةك منطقةك كل دواري خو من وايا جميان كبير إلا بحيوان كي بسربريد بوالريز اللي جبتنا ميان خوشويسي خدمة باش إكرزلي دكتور أما ني بري إكر تقرب میوانگله ما زانشتو اما چې به بیا وکړو بزانیه چې څنګه کی تایبه حیوان سره بریږه غیر کشرګه ګمرشګه ګایه ګرجسکا سره بریله به کوږ بخون خدمت میوانې بقات امر یې زګردنا اما عبادت ابو خوا چې ګر یې زګر اما قد تقرب به ابو خو له زیکیته یان بل فسری بری او یان شرکا یان بيدعی و نه بارد حیوان صبرین ک عبادت فشیص خو عزوجله آیات زوره قران دا أخوة تعالى فرمية لسورة أنعام آيات السرطة الشرسدو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرته وأنا أول المسلمين يعني وأنا, وأنا من المسلمين فرمية محمد صلى الله عليه وسلم فرموا برية وأمتكت بدلنيا وإن صلاتي نعجكم ونسكي حيوان سربرينم هيك يقول تفسير النسك واد حيوان صبرين كل هذه كعباده داك لين ومماتي جيانا كمو مرض نفشم هرهمي بخواي جيانا بس اولى يقن يوجب بغي سربي دابني يركوع ببري سجودي ببري خيلي سجود ببري ذي قرباني بكي بس الله او ما له معبودا جيانا متنها بوخايا امي بوخا بالجم ل رزابني اواب الجم لجفمان اواب الجم مرض نفشم بشواظب من ركّخله براعضيه لاصر إيمانه يكون أمره لاصر رجاكي أو أمره خوي عزوجد فرميه بل لا شريك له خوي بروبردار شريكيني وهذا بس ينيا وبذلك أمرتو وبأوش أمر بيكرهوا فرمان بيكرهوا بوه مني كمسلمان في غمرة فرميه صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعنتي خواله كسبيل للرحمة دي خواذل كويته كحيوان سأبغيه بوجعل الله بوالذكر الله بوبي غماري حيواس بري، ما كنا قربان في غماري خوا، بوبي غماري خوا يا بناو بي غماري خوا ملعون أبو بكر الصديق عمر حسن أبو التقرب والبوصلة يبرم شريكة بخوا خرداوة. وذبح ما في خوايا، تودات المخلوقات غني خوايت على. وبالذان هاي الحيوانات سرب ببري بوغيري خوا قوشتاجي حرامه. هاي الحيوانات سرب ببري بناو غير أبيت مردار أبوه حيوان صلب ريد بوغير بوهر مخلوقي بيت أو مردار أبو حسابه بس حرامة بس مخلوق حرامة في غمر بسم الله الله أكبر الله هذا منك ولك بسم الله إخويا مناو توصل برام عزوجل للسورة لا تأتيك ذكرها تودا فرميت عليكم الميتة والدم. حرام لسرتان مرداربو حرام لسرتان خوارنوخو خن خني سائل ده وما أهيل لغير الله به وأو حيوانك سر أبرد ناوي غير خالص الأبرد حرامه لا حيوان حرام مكان خوشي فرميت لا خوارنة لا خوارد حرام خدنا فرمين خنا أو كوا بشر قوت بشر شاخ مر مردارو خنكا حيوان وما أهلا لغير الله به أو كوا سبراوا نو خويل حسين في طريقه استخر الله شركة يعني بناء فلان تذهب وماذبها على النصب وحرام او حيوان سرب الربيد قبل بردو دار نصب وت أحجار برده بردة قبرة هرشتك كحيوان وسرب الربيد يا كم بناو غير غيري حرامة دون فرمي أكل خاص حرامة بكرة وات إنساني موحد إنساني حنيف إنسان كوا رولا خواه بعبادة تجاني خالص بخواكات دورك يود الشريك يا خوشوي هل هلا وش تاني ومع ذلك لدينا علم في بيت وإيمان في ببارزيد، لدنيا درسي بإيمانه با تمند بضايع نروات كما مسافر مي كان وكردو كان كإيمان الله وشين الدخالة يمكن خالب السلس بيكب بشري قرادان بخوة عز وجل لدرسي بده ربدي خوة تعالى باقي خالقات كأخيوني وإصلادي الدخين دعوكم لخوة بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين